بفضل بسم الله الرحمن الرحيم واتم الصلاه وازكى التسليم على حبيب اله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي تحيه طيبه لكم مشاهدينا الاحبه الكرام وتحيه طيبه لمن حضر الدرس في هذا اليوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ونحن نلتقي واياكم ثانيه على مائده القران الكريم سائلين المولى عز وجل ان ينفعنا بهذه الدروس وان يجعل ثوابها لنا الجنه ان شاء الله انتهينا في الدرس السابق من قراءة الصفحة الثالثة وابتدأنا بالصفحة الرابعة وقرأ بعض الأخوان من الصفحة الرابعة وبدأت إحدى الأخوات بقراءتها ولكن وقت الدرس انتهى اليوم نعيدها وأقرأها عليكم إن شاء الله على عجالة وبعد ذلك نستمع إلى الأخت الكريمة ومن أراد أن يحب أن يتلو إن شاء الله نستمع إليه أيضا اذا قبل أن نبدأ التلاوة في الصفحة الرابعة أسألكم أن تصلوا على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما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 ملايين وَبَرْقٌ عليكم أَصَابِعَهُمْ فِي وبركاته ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في مُحِيطٌ من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذ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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد الله صديق على محمد وآل محمد إذن نستمع إلى التلاوة تفضل اختي الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم مثلهم كمثل م... الذي استوقد نارا نعم مثلهم مثلهم مثلهم مثلهم لا أختي مثلهم مو مثلاهم مثلهم. مثلهم لا مثلهم مثلهم كمثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نعم جيد فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله بالسكون أضاءت مو أضاءته أضاءته خطأ وما حوله اسمحي لي خليكمل عندما نريد أن نقف على كلمة لا نقف على حركتها الأخيرة من حرك آخرها؟ فما يصير نقول فلما اضاءت ما حوله ونسكت اذا اردنا نسكت نقول ما حوله طيب نعيد فلما فلما اضاءت ما ح... أضاء... أضاءت ما حوله ها بعد الثانيه ما حوله واسكت ما حوله مره ثانيه نعيدها اريدك تاكدين على تشديد الميم فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله، نعم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مرة ثانية نعيدها. ذهب الله بنورهم و... وضح الحركات زيان. بنورهم وتركهم في ظلمات ظلمات وليس ظلمات واضح ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات في ظلمات لا يبصرون في ظلمات لا يبصرون أحسنت تبهيلي ذهب الله اللهم وقلنا لفظ الجلال يفخم عندما يكون ما قبله مفتوحا نعم مصحيح فإذا نقول ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون قولي ظلمات بس ظلمات ظلمات ظلمات ظلمات لا يبصرون ظلمات لا يبصرون زين عيدنا من وتركهم هسه نقول وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أحسن تبارك الله فيك أكو واحدة من لكن يكفي يكفي جزات الله خير أكو واحدة ثانية من الأخوات تحب تقرأ طيب جيب المايكروفون حبيبي إذا ماكو مشاركة خلي نخلي الأخوان يشاركون إن شاء الله فنزل إيديك وأنا بخدمتك إن شاء الله طيب بعض الاخوه اللي جالسين باخر الصف يقولون شيخ نحن ما جاي ناخذ حصتنا من القراءه انطيها للاخ اللي نعم الاخ صاحب القميص الازرق اي انت تفضل خل نسمع منك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم مثلهم كمثل الذي استوى مثلهم نعم مثله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله المد أربع حركات المد المتصلة تنسى بل فلما أضاءت ما حوله لا حبيبي فلما أضاءت ساويهم زين فضل فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم نعم وتركهم لا نعيد لازم نعيد ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أحسنت صمم صمم صمم, صمم بكم عمي على كيفك مرة ثانية صم بكم عمي, عمي فهم لا يرجعون زين. هذه صمم انت كنت موجود بدرس الاخفاء من اخذنا اخفاء الميم الساكنة ما كنت موجود في الميم الساكنة مو اخذنا ثلاث حالات اخذنا ثلاث حالات انت كنت موجود بالله ممكن اعادم الميم الساكنه قلنا تدغم بمثلها نعم. وتخفى عند الباء وتظهر عند جميع الحروف ممكنت موجود نعم نعم موجود اها فاذا الميم هذا اللي موجوده فوق الميم صمم هذه شو سو... نسوي لها حكمها الاخفاء اخفاء عند الباء الميم حكمها الميم الصغيره جاي احكي مو على الميم الكبيره هاي تنوين وانقلبت ميم صغيرة حكيتها بذاك الدرس وقلتها واضح هذين لكم اياها واضحه هي ان شاء الله اخواني صم وهنا موجودة شدة وموجودة ضمة وموجودة ميم مصحيح؟ هذه الميم مقلوبة بسبب التقائها بالباء في بكم طيب فاذا الميم مع الباء حكمها شنو؟ الاخفاء إذا نحن نقول صم نطلع الشدة صم بكم واضح شوفوا صم ميم هذا الفم هي صاير صم بس بالإخفة إيصار صار, صار هيك صم بكم عمي فهم لا يرجعون طيب حبيبي تقدر تطبق لنا هذا الحكم أعوذ بالله من الشيطان رأسا صم بسم الله الرحمن الرحيم صم لا مو صم صم بكم كم عمي فهم لا يرجعون طيب أحسنت أو... جزاك الله خير يكفي يكفي من بعد من الاخوان ما قرأ من بدينا الدروس ولحد الان طيب انطينا المايكروفون للشيخ نعم تفضل شيخنا خلينا نسمع نعم عيدنا صم بكم ابدينا من صم بكم عميون فهم لا يرجعون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوية بعد اتقرب المايكروفون هجاليا أعوذ بالله أكيد. من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسنت صم بكم فهم لا يرجعون أحسنت على كيفك براحتك سويتهم انت على كيفك بس صموبكم. بكم والعميون وينهم أي صم بكم عميون فهم لا يرجعون ما جاي اسمع الاحكام زين صم بكم عميون فهم لا يرجعون يلا صو صو صو صو صم صو ص ما قول صم صم صم بكم عميون فهم لا يرجعون طيب هي خطأ بس كمل اي لا كمل او كصيب من السماء او كصيب من السماء او شيخنا او كصيب او كصيب من السماء هيك او كصيب من السماء لا لا انا ليش قلت لك لي او كصيب كصيب بم طيب يلا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون اصابعهم في اصابعهم يجعلون اصابعهم اصابع اصابعهم يجعلون اصابعهم في يجعلون اصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت ليش تقول أصابعهم شيخنا أصابع أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت حس هستزين والله والله محيط بالكافرين أحسنت شيخنا بارك الله فيك قطيني المايكروفون جزاك الله خير تعال حبيبي انطيل الشيخ هناك خلينا نسمع من عنده شيخنا أرجو أن تنتبه إلى وتلاحظ الأخطاء اللي بيها طيب أصابعهم طيب صمم بوكمون أنا دائما أقول لكم اللي ما فهم الدرس خلي يقول لي فضل شيخنا قرب المايكروفون عليك زين بعد بعد بعد ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد قرب شيخنا خلينا اسمع زين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم احسن يكاد البرق يخطف ابصارهم كل يكاد البرق شبيه يكاد ال... لا بس يا أبني وراي بس هاي الكلمة يكادوا البرقش بي يخطفوا يخطفوا لو يخطفوا يخطفوا يلا نعيد يكادوا يكادوا البرق يخطف أبصارهم طيب هاي أبصارهم عدنا مد بيها أكو علامة مد ها حجينا أكو علامة مد لا لا ما كو إذا ما يصير مدها فنقول يكاد البرق يخطف ابصارهم اسكت كلما اضاء لهم مشو كل ما شوه فيه على كيفك على كيفك كلما كلما لي, لي؟ كلما مد الكلمه اللي بعدها اضاء أضاء اضاء ها مد بيها مد لو ما بيها فيها مو بيها مد أيه؟ همد دنا ياها مثل كلما كلما كل, ما كل, كل ما ما بعد بعد بعد أضاء أنطي همت بعد كل ما أضاء لهم مشو فيه عجيب شيخنا كل ما لهم مشو فيه كلما ما أضاء لهم مشو فيه, فيه, فيه وإذا أظلم عليهم قاموا شيخنا مرخصتك هذه علامه مد قد ننطيه باوع لي باوع يم ننطيه مد اربع حركات, حركات. أضاء بيها مد ننطيها اربع حركات, حركات. حركات. هذا المد الاول مد مستحب هذا منفصل طيب اي. هذا المد متصل, متصل. هذا واجب وهذا انت جاي تسوي المستحب وتعوف الواجب انت جاي يتمد كلما وتعوف اضاء فانت شو تسوي شوف شيخنا عوف صبعك من الكتاب تحط صبعك هيك كلما شوف شقد حسبت اربعه كلما وبجدها اضاء اضاء فايش راح يصير 8 كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا دبر النهايه وكل شيء مريد منك بعد تفضل واذا كلما كلما ارجعنا كلما عيش كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا احسنت جزاك الله خير صلوا على محمد وآل محمد احسنت شيخنا من بعد حب يقرا انطيها للشيخ بالأخير ونرجع لك إن شاء الله طيب فضل مولاي كمل لمين ما انتهى الشيخ كم من بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هاي البسمله والاستعاذه دغمتهن وصلتهن لو سكتت بيناتهن لا وصلتهن اذا وصلتهن قرانا الكسر لبيانات نعوذ بالله من الشيطان بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم احسنت نعم نعم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم على كيفك بسمعهم والميم الساكنه اللي بعدها واو شنو حكمها شيخنا <تصفيق> اي الميم الساكنه اللي بعدها واو شنو حكمها <تصفيق> ادغام شون؟ هي الميم الساكنه بدون كلام جزاكم الله خير الميم الساكنه اخذناها لها ثلاث احكام صحيح تدغم بما بمثلها. يعني ميم بم وتخفى عدما اذا كانت... تخفى إذا جت وراها شنو مم وراها باء وتظهر عند جميع الحروف ضم. هذا الواو لا هو ميم لا هو باء يعني من يا حروف اخوان قلنا لكم جزاكم الله خير على كيف كلكم شطار صبرونا شويه ها احنا حصتنا اللي ما يعرف مو حصتنا اللي يعرف صحيح هذه تظهر تظهر نعم هم كلهم قالوا اظهار أي. طيب اذا هذه حكمها الاظهار فما يصير نقول بسمعهم وابصارهم ما يصير نتلبث على المين نعم. واضح نقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم نعم. بدون توقف تفضل الله... ولو شاء نعيد خلينا نسمعها صح عليك. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم نعم. إن الله على كل شيء قدير طيب درس الميم والنون المشددتين أنت موجود لو ما موجود. موجود أنت موجود بكل الدروس ما شاء الله أني منتبه لك فإن منون مشددة نعم. قلنا ننطيها غنة قد نقدارها حركتين ماكو بالغنة أربع حركات بس ثاني جاي من أقرأ شوية أمد الغنة أزيد خاطر تنتبهون للغنة طيب فش نقول إن الله على كل شيء قدير فضل عيد. عيدها إن الله على كل شيء قدير طيب يا أيها الناس هذا المسجد قد مقدارة يا أيها يا أيها الناس عبدوا. ربكم طيب يا أيها الناس مو همنون مشددة هم لازم ننطيها غلنا حركتين ايه يا اخي كل واحد يطيح حقا يجب تبوغي الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نعيد, نعيد, نعيد مرة ثانية خلس مع زيان عبدوا. يا يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس عبدوا ما أريد ريحة كسرة بها مرة ثانية يا أيها الناس لا. من... خلينا نكمل يا الله في الطرق خاطر أسمعك يلا يا النون المشددة يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم ليش تستعجل يلا يا نفس الشيء ماكو كو... ما غنه اكو غنه سمعت مشددة حرك تحق مطبخكم مشددة عم الطحق العالم يلا تفضل يا ايها الناس بعد ايها الناس بعد. بعد بعد شدطيها بعد يا ايها الناس بعد وربكم. بعد اسمعني اسمعني يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم طيها هل يلا يا أيها الناس عداوة وينون متعارك وياك النون يا عم طيها غنة يلا كمل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أحسن جزاك الله خير انطونا المايك للشيخ خلينا نسمع تلاوته شيخنا لا تستعجل بالقراءه صوتك جميل أداءك جميل وقراءتك حلوه الحركات عندك صحيحه بعض الشيء بعض الهفوات عندك فاريدك شنو شويه تتانى بالقراءه وتنتبه للملاحظه اللي أقول لك اياها نون مشدده غن حركتين مو هواي مثل ما ابنك يقول لك اعطيني 500 دينار اشتري لي فد حاجه بهن اعطي 500 زين تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين باوع بالكتاب بسم الله الرحمن الرحيم زين الذين جعل لكم الارض معاشا والسماء بناء باوع على جماعتك يقولون شو يقول والسماء وهي والسماء هم راسا كلهم باوعوا عليه زين؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا أحسنت بس بناءا ما أنطأ المد المتصل إيه بعد ما أنطأ يتحقها زين كمل كمل قاقة دقيقة من الدولة وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أحسن جزاك الله خير صدق الله, صدق الله العلي العظيم لم يبق من وقت البرنامج سوى نصف دقيقة في هذه النصف دقيقة أقول لكم استميحكم عذرا إذا كنت أرفع صوتي بعض الشيء على واحد منكم أو أعيد تكرار المعلومة أكثر من مرة كل هذا خاطر نستفيد إن شاء الله من الدرس و. ايضا خاطر تكون التلاوة صحيحة وخاطر تعرفون أهمية التلاوة الصحيحة شنو طيب إذن الدرس القادم إن شاء الله سوف نعطي ملاحظات أكثر سوف نستمع إلى بعض التلاوات منكم أكثر إلى أن يأتي ذلك الوقت أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد الله, الله. محمد وآل.